كُلًا نُبْدِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَيَظَلَّنَ مِنَ الرَّحْمَنِ والله بصيل بالعبار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمؤمنين كثيرا والمستغفرين بنساه شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم يقون عند الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلَ اسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا إِذْ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ لَا الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي يغائر حق ويقتلون ويعقرون الذين يآمنون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولاء حَارِطَةَ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ هَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بينهم يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَاتٌ وَغَرَّهُمْ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريد فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتشاء وتعز من تشاء وتهل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قد يمير تولج الليل في يُغْرِقُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ من مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ من مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ ومن يفعل ذلك فليس الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 مُرَا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ صُورٍ إِنْ تَدْوُرَ وَنَّ بَيْنَهَا وَبَنَا تَدْوُرَ وَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بعيدا بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين